موقع رياض القرآن يقدم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم مثل الجنة التي وعد المتقون فيها فيها تغير طعمه وأنهار من خمر لذة للشاربين وأنهار من عسل مصفى ولهم في كَمَن هو فَارِدٌ في النَّارِ وَسُقُوا مَاءً حَمِيمًا وَسُقُوا مَاءً حَمِيمًا فَطَأْمَعُوا أَنْ عَسَى حتى إذا خرجوا من عياتك قالوا قالوا للذين أوتوا العلم ماذا قال آنفا أولئك الذين طبع الله على قلوبهم واتبعوه وَتْبَعُوا أَهْوَاءَهُمْ والذين اهْتَدَوْا زادهم هُدًى وَآتَاهُمْ تَقْوَاهُمْ فَهَلْ قد جاء اشراطها فانا لهم اذا جاء وَاسْتَغْفِرْ لِذَنْبِكَ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مُتَقَلَّبَكُمْ وَمَثْوَاكُمْ وَيَقُولُ الَّذِينَ آمَنُوا لَوْلَا نُزِّلَتْ سُورَةَ فَإِذَا محكمة وذكر فيها القتال وذكر فيها القتال رأيت الذين في قلوبهم مرض ينظرون لَا إِذَا عَزَمَ الْأَمْرُ فَلَوْ صَدَقُوا اللَّهُ لَكَانَ خَيْرٌ لَهُمْ فَهَلَّا سَيْتُم إِلَّا وَلَيْتُم أَتُفْسِدُ أَتُفْسِدُ فِي الْأَرْضِ فَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ أَمْ عَلَى قُلُوبٍ أَقْفَالُهَا إِنَّ الَّذِينَ رَتَدُوا عَلَاهَا أَجْبَارِهِم مِن بَعْدِ مَا تَبِينَ لَهُمُ الْهُدَى مِن بَعْدِ مَا تَبِينَ